أو يغامر فيما يغلب على الظن أنه مهلك، لا يدل هذا على كمال عقل، ولا يدل على وجود رشد، فالله قال عن ملائكته أن كل أحد منهم مقام، وكذلك الدنيا جعلها الله مقامات، وقد قيل إن سادة الدنيا، إن سادة السادة في الدنيا هم الأصخاء، والسادة في الآخرة هم الأتقياء، وهذا من بليغ القول وحس وحسن الخطاب وجمال وكمال التصنيف. الذي يعنينا هنا حتى لا نصدره أكثر الحديث عن ملائكة الرحمن والتشبه بهم في الخير والفلاح. والمحبة في الله تجعل المؤمن قريب من الملائكة كما في حديث الذي تعرض للرجل الذي ذهب إلى أخ له في قرية يزوره في الله وهؤلاء الملائكة منهم ملائكة رحمة وملائكة عذاب وبه نختم وهؤلاء يكون الفصل بينهم عند قبض الروح كما في حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس ثم سأل رجلا هل لي من توبة فقال له لا فقتله أكمل به المئة ثم سأل رجلا من أهل العلم قال من يحول بينك وبين التوبة لكن أترك القرية التي أنت فيها فلما هاجر وقبضت روحه في الطريق اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فتمثل لهم ملك الموت فحكموا فقال ما بين القريتين فوجدوه أنه أقرب إلى القر أنه أقرب إلى القرية التي هو مهاجر إليها كلنا ستقبض روحه والله أعلم إن كان العبد سيلقى عند موته ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة والله أعلم إن كان العبد يثبت أو لا يثبت والله أعلم إذا بعث الأشهاد وقام العباد أي يكون حال المر وأين كان الأمر أيها المقر أيها المباركون فما أجمل أن يتحل الإنسان بالخشية من الله والفرق منه كما فعل ملائكته المقربون لعل الله أن يدنينا من رحمته ويقربنا من فضله ويسبغ علينا من عطاياه إن ربي لسميع الدعاء هذا ما تيسر إراده وتهيى إعداده حول قول الله جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بالعباد مكرمون لا يسبقونه بالأمر وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه الساكن جنته هذا وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته